وناهو <متضح> بقاد وما ولقد أهلتنا أشياعكم فهل من مداكر؟ وكل شيء فعلوه في الزمن وَيَوْمَ يَأْخُذُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ مُسْتَقًا إِنَّ الْمُسْتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ أنا أؤمن أره في مقاعد صدق عند ملك مقتدر إن الثقين في جنات ونهر إن مَنْ قَادَ صَيْدَ خِنٍّ One well, of خلق الإنسان من صلوال كنف الغار وخلق um يخرج منهما اللؤلوا يَسْأَلُونَ مَتَىٰ يُرْجَعُونَ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ هو في شهر سنفرغ لكم أيها التقلان فبأي of the age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 And be ayy. فبی فبأي آلام مدهم مثال فبأي لم er forid hon hunnar Prave تبارك كم ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم مع تحيات شركة صوت الفيوم للانتاج الفني والديني الفيوم ابشواي شارع الجمهورية المركز الرئيسي محل الشيماء للهدايا تليفون 08 4 7